خاصة أن الرافضة متى ما تمكنوا من ديارة للإسلام لا يألون في مؤمن إلا ولد ذنب يرحمك اليهودي لكن ما يرحمك الرافضي يرحمك النصراني لكن ما يرحمك الرافضي حين تولوا في على مصر عام 360 فرضوا المذهب الباطني بالنار والحديد فكان الصحابة العنون على المنابر ولا تكلم حدا تقرر مذاب الباطنية ولا تكلم أحد وكانوا قبل ذلك حين أتوا إلى مكة وقتلوا الحجاج المعتمري قتلوا مئتي ألف من الحجاج المعتمري بالصواطير والسكاكين ثم أخذ الحجر الأسود وبقي عندهم في هجر يسمى القطيف الآن بقي عندهم ثمتي عشرة سنة هذه ديار القرامط قديما وهم الباطنية وما يوجد الآن هم من بقاياهم من الرافضة الاثنى عشرية. هم بقايا القرامطة والباطنية لأن الرافضة سبعون فرقة وأكثر ومنهم الآن من غلاتهم النصيرية العلوية الدروز البهائية الإسماعيلية هؤلاء هم غلات هؤلاء ومن أخبة الروافضة الآن هم الاثنى عشرية الاثنى عشرية ومتواجدون الآن في المدينة وفي الشرقية وفي الكويت وفي البحرين وهي عقيدة إيرانيين وهم متواجدين الآن في لبنان هم على العقيدة الاثني عشرية كلها على العقيدة الاثني عشرية ومن عقائد هؤلاء الشرك بالله جل وعلا ومن عقائدها أنهم يقولون عن آل البيت إنهم يعلمون الغيب يعلم ما كان وما يكون وما كان سوف يكون ومن عقائد هؤلاء أن الصحابة كلهم كفار وأنا ما أردده. إلا ما كان من آل البيت ومن سلمان والمقداد وأبي ذر هؤلاء مسلمون والبقية أهل ردة ومن عقائدهم أن ينفون عن الله الأسماء والصفات هم على عقيدة الجهمية في باب الأسماء والصفات ومن عقائدهم أن يكثرون على الكبائر وذاتهم يعتقدون كفر جميع آل السنة لأنهم نواصب والناصب عندهم كافر ومرتد عن الإسلام في مقدمات أبو بكر مرتد عمر مرتد عثمان مرتد زيادة هاتك يعتبرهم خوانة ومن عقائد أن يعتقدون أن عائشة بغي ومن عقائد الكافرين من القرى محرف وإن كان عامة رافض ما يعرفون شيئا عن القرآن لكن العام لو كان مؤمنين بالقرآن كان عرفوا قدر الصحابة لأن الله كيف يتني على قوم سيموتون على الكفر إذن وهذا يقتضي وصف الله بالجهل فإما يكون الله موصف عندهم بالجهل وهم يقولون في الحقيقة لأنهم قالوا على قول صلى الله عليه الله ما يعلم الشيء لبعد وقوعه فهم يصفون الله جل على بالجهل وإما يكون مكذبين في وهذا قول أكابرهم إذن الإسلام في خطر من هؤلاء ومن هؤلاء واللي يسعون في التقريب بين أهل السنة وبين الرافضة هذا بفزة اللي يسعون الآن في التقريب بين الإسلام والكفر والأمانة والخيانة كيف تقرب بين هؤلاء وهؤلاء؟ وهذه صولهم إلا إذا كان الإنسان ما يفهم شيء عن التوحيد، هذا واقع كثير من الخلق اليوم. ما يعرف التوحيد أصلاً، ما يعرف التوحيد أصلاً. وأنظرهم الآن في سوريا ماذا يصنعون؟ على الرفض في لبنان، ومن إيراتتعاونون مع مصيرين ضد المسلمين، ومتى ما تمكن مسلم ماكفيه من يقتلو بالرصاص لا يبقرون بطنه حتى لو كان طفلا يبقرون بطنه بالسكاكين. ما يكلم قاتل بالرصاص لا ما يريدون هذا ترامل الصور قرون أهل السلم السكاكين وذلك يقول ابن تيمية وابن قيم بعده في المدارج ما وجدت حرب على مدار التاريخ بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان هوى الرافضة مع عدو المسلمين وهذا واقع الناس اليوم الحرب اللي دارت بين الصليبين وبين الطالبان قبل عشر سنوات ما استطاع الصليبيون النفوذ على المسلمين عن طريق الرافضة والرافضة الصرحون بهذا الحرب أيضا قبل عشر سنوات بين المسلمين في العراق وبين الصليبيين كانت عن طريق الرافضة وقد كان قد صرح في وقت عبد العزيز الحكيم لأنه لولا جهودنا ما استطاعت أمريكا أن تصل لا لفغستانستان ولا للعراق وتصريحه متبة عليه والآن يناصرون النصيرين حفاظا على عقائدهم الباطنية في قتال مسلمين وتاريخ الرافض أسود قديما وحديثا كانوا قديما يسعون لإدخال اليهود بلاد الحرمين كانوا قديما يسعون لإدخال اليهود إلى بلاد الحرمين وتمكين من ديار الحرمين ولا مانع عندهم في هذا في سبيل القضاء وينسى التاريخ أبدا خيانة ابن العلق من الرافض الذي كان وزيرا لمستعصم العباسي هذا وضع ايضا من جهل وغبائه وضلال ايضا حيث يضع عزيرة الرافضية كانت النكس على المسلمين وقدمت تتر عن طريق هذا الرافضي وقتلوا في شهر واحد مليونا وثمانمائة الف وبعد ذلك بدأ يموت خلق منة الجيف في العراق كان يموت خلق منة جيفهم وهذا كان النفوذ بمباركة هذا الوزير الرافضي المعروف بمن العلقمي لا لابد الحذر من هؤلاء وأنه لا يمكن الوقوف في المدد الرافضي ولا المدد الصليب إلا باتحاد كلمة المسلمين ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضاء بمر القضاء ومن تمثل في هذه الأشياء فهذه عنوان السعادة إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر ويؤمن بالقضاء خيره وشره والإمام بالقضاء هو نظام التوحيد الإمام بالقضاء هو نظام التوحيد فمن آمن بالقضاء خيره وشره انتظى ما عنده التوحيد ومن لم يؤمن بذلك اضطرب توحيده.